جديد من اصدارات استوديو موعود للملة أحمد الشمري سائلين من الله القبول تد ولو the لما عيني فرقتك صارت جمر كل ما احنتك ويني انا من اشتاق لك تبكي المغيبك عيني فرقتك صارت جمر كل ما احنتك ويني يا حبيبي رد علي طال المغي انا ما سامع محايف حبيب يا حبيبي رد علي طال المديه انا ما سامع محبايب حبيب, حبيب. ياكتل الروح حبيب جيتك حن يا نعر يا محتج الروح حبيب جيتك حن حزن الحنين علي والله, والله مشتاق لك هاي انت وين انت جنة محبوبة ونفس قهوة الله علي ويعيني جنة محبوبة ونفس قهوة الله علي انا مليت الهجر يا من المحب ودوني تكون متودني عيوني انا مليت الغدر يم المحب والدون كون متودوني لهتبولي من عيوني عيوني عنده وانا ما اشوفن بعيد صوت تيرجع انشلع القلب وجع عيوني عنده وانا ما اشوفن بعيد صوت تيرجع انشلع القلب وجع روح سال الليل حبيبك ما ينغمض عينيه روح سال الليل حبيبك ما ينغمض عينيه اشتاق حبيبنا الرجل اللي اني والله مشتاق لك والله مليت الهجر كاف البعد يا غالي من كثر شوقي لك صدقت غير حالي انا مليت الهجر كف البعد يا غالي من كثر شوقي لك صدقت غير من كثر شوقي لك صدقت حالي انا حال بغابتك حال يدي الليت تجنن فرقتك اكبر جحيم اكبر جحيم جحي انا حال بغابتك حال يدي الليت تجنن فرقتك اكبر جحيم تحلو جحي تحبنا لا تهجر فرقتك في وينا lo حبنا la tga dir أنا الهويت بلا عقل ونساني سموني شلون تردون نفتح والمثي ما تزادون عينه الهويت بلا لان تردونا بتعد والمهد ما تعدوني انا اللي فويت بلا عقل ومسودني يسموني شي لان تردونا بتعد والمهد ما تعدوني <تصفيق> وقت قلبوا شوف موجود الاثر موجود الامام المنتظر وقت قلبوا شوف موجود الاثر بيها موجود الامام دمر دمر سلاج واق امامي امامي مكم ثانييناني دنينا دمر سلاج واق امامي مكم ثانييناني هذا العمل من اصدارات مؤسسه أمين الله الثقافيه الأمين العام الشيخ ابو اده الطرف حبيب من الرجل اللي atilfak ولو hatta fi hulm rti kul راح حبيب شلونك عيوني يا اغلى محب مشتاقه بس لعيونك وهيدا قاتل قلب صرخ حبيب شلونك عيوني يا اغلى محب مشتاقه بس لعيونك وهيدا قاتل قلب صرخ حبيب شلون عيوني يا اغلى محب مشتاقه بس لعيونك عم يا عين بشوفك كثير الد النظر وترجع لبعد ما ضل صبره عم يا بشوفك كثير النظر و رجال بعد ما ظل صابوا الهجر قلب بعد ما ظل صبر مهدينا بدلك انا اشتاق حبيب من الهجر اللي يدك ما كافي ولو حتى بحلم وردينا بدلك انا اشتاق حبيب من ولو حتى بحلم <تصفيق> يا عمر قلبك بدك حزن الحنين والله مشتاق لك حاينك كل ما بهجر محبوبك ونفسها اغلى علي سيف المنشدوي كلمات الشاعر المبدأ مصطفى العبودي اداء وألحان الملا أحمد الشمري من ابداعات شركة وسام الخزعلي للتصوير والمونتاج